ستة. استمع إلى الكلمات ثم اكتبها تحت الصورة المناسبة لها كما في المثال حب عباد الشمس اللوز العنب الكمثرة البصل البرتقال التفاح الموز الطماطم البقدونس